بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يكفرون ما انت بنعمه ربك بمدنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بايكم وهو أعلم بالمهتدين فلا تطعي مكذبين ودوا لو سدهن فيدهنون ولا تطع كل حلات مهين هماز مشاء بلمين منعي الخير معتد نتين أتل بعد ذلك زنين أن كان ذا سَلَّا عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ تَأْفِيرُ الْأَوَّلِينَ تَنَسِمُهُ عَلَى الْخُلْقُونَ إِنَّ بَلُونَهُمْ كَمَا بَلُونَا أَقْحَمَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوهُ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَتَمُونَ فَطَافَ عَيْنَاهَا طَائِفٌ مِن ربك فأصبحت كفرين فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرسكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا بل نحن محرومون قال أوشقهم ألم أقل لكم لولا تتبتون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فاقبل بعضهم على بعض يتلاهمون قالوا يا ويلنا ان كنا طاغين أشى ربنا لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل كالمدرمين ما لكم كيف تحكمون لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تقيرون أم لكم أيمان علينا إلى يوم القيامة لكم لما تحكمون فلهم أيهم بذلك ذين أم لهم شركاء فليأتوا فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السدود فلا يستطيعون خاشعة أبطارهم ترهقهم ذلة فقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فدعني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم, سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأمي لهم إن مكيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ ماذا وهو مكذوم لولا أنت دارته نِعْمَةٌ من ربه لنبذ بالعراء وهو مَذْمُومٌ فاجتباه ربه فدع له من الصالحين وإن الَّذِينَ الذين كفروا بِأَبْقَارِهِمْ لَمَّا لما سمعوا الذكر فيقولون إنه لمجنون وما هو إلا بكل العالمين